بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم السماء آية فظلت أعناقهم, فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنبارين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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي النُّورِ دَلَّ وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا من ففَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُلُوكِ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنعَمْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُقِرِّينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 فَأَلْفَتَ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 وَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَنِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الغالبين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 فالقاوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون اننا لنحن الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ إِلَىٰ شِذْمَةٍ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ رَبِّ هَبْلِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ واجعل لي لسانا صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي كان من الضالين وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أَوْ ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسُوءُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كروة فنكون من المؤمنين فلو ان لنا كروة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا على رَبِّهِمْ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عفت ام لم تكن من ُقُ الْ الأوََّلين وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبين فَكَذَّبُهُ فَأَهكْنَاهُم فَكَذَّبُهُ فَأَهلَكْناَاهُم إِ فِي ذَالِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكثَرهُم مُؤمِنِين وَإِنَّ رََّكَ لَهُ العززُ الرُحِي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 تُرْكَنُونَ فِيمَا هُنَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا هَضِيرٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا 129-الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 120-قالوا إنما أنت من المسحرين 121-ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين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 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون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 من ازواجكم بل انتم قوم عاد قالوا الا ان لم تنته يا, يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَالتَّى مُّذَكِّرٌ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ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 انّه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين